صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله لا ينكر عاقل بصير ان المجتمعات الاسلاميه المعاصره تحتوي صراعا داخليا بين فريقين وهذا ظاهر في العالم العربي هذان الفريقان متعاديان الفريق الاول هم فريق العلمانيين الليبراليين الذين يرون الغرب قبله لهم وهؤلاء ايها الاخوه الكرام فئه ضاله شاذة منقوته ليست موثوقة لكنها تبث ثقافتها وشذوذها بقوى معاصره لا تخفى على احد فلهم نفوذ بسبب علاقاتهم ولهم قوه بسبب تملكهم لوسائل الإعلام إلا شيئاً يسيراً منها ومع أنهم أقلية إلا أنهم يوهمون المجتمع الإسلامي أنهم خلاف ذلك يوهمون الناس أنهم هم الأكثرية والعكس تماماً هو الصحيح وهؤلاء لأنهم يملكون المجتمع بعض القوه كالاعلام وغيره هؤلاء يمارسون الاقصائيه كما يقال الى العظم ويصفون المخالفين لهم بذلك ويخوفون الناس من الفريق الاخر وهم يمارسون ما يخوفون الناس منه احاديون بلا حدود يصفون كل من خالفهم بهذه الأوصاف وصدق القائل رمتني بدائها وانسلت أما الفريق الآخر فمن هم؟ إنهم المجتمع الإسلامي كامل إي والله كل المجتمع بجميع أطيافه ومراتبه العلماء والأساتذة والموظفون والعمال كلها اناء على فطره الاسلام هذا هو الاصل نعم ايها الاخوه حتى المجرم المسلم الذي يمارس السرقه وشارب الخمر المسلم في المجتمع الاسلامي الاصل انه يرفض غير حكم الله هذا هو الاصل واذا دعته شهوته احيانا فانما تكون نزوه ليست منهجا عنده المشكله ايها الاخوه في العقول التي اخترقتها فيروسات العلمانيه والليبراليه وغيرها من هذه التيارات وهذه الافكار التي هي انتاج بشر انتاج بشر فاعرضوا عما انزله الله تبارك وتعالى وهو القائل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اوليا هذا الصراع ايها الاخوه لا يجوز انكاره ولا تجاهله لانه هو الذي يسبب الصراع في كثير من بقاع الارض لا سيما في المجتمعات الاسلاميه والعربيه خاصه هذا الصراع لا ينكره عاقل ولو تاملنا في القران الكريم لوجدنا لو هذا الصراع موجودا الله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن فاتباع الانبياء من باب اولى ان يكون لهم اعداء شياطين ويقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وقال تعالى ولك ليبلوا بعضكم ببعض اقرا يا اخي المسلم ايات النفاق في القران ستجد عجبا اقرا مثل قوله تعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك هذا محمد عليه الصلاه والسلام لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا قال الله بعدها سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا القران ايها الاخوه مليء بمظاهر الصراع بين الطائفتين السؤال المهم هل هؤلاء اصحاب الفريق الاول هؤلاء المستغربون هؤلاء هل لديهم مشروع اصلاحي هل يريدون التغيير الى الاحسن هل يريدون الرحمه بالمجتمعات الاسلاميه كما يزعمون هم دائما يرددون انهم انهم يحبون الاصلاح وانهم تنويريون وانهم وانهم ويرمون الفريق الاخر بانه ليس لديه من ادوات الاصلاح ما يناسب العصر ولا يواكب الحضاره الفريق الاخر ليس لديه الا ان يقول للمراه تحجبي واللحيه لا تحلقوا لحاكم هكذا يصورون المشروع الاخر فقط الفن حرام الرياضه حرام وكل شيء حرام حتى يخوفون السذج والبله فلنتامل قليلا ايها الاخوه في مشاريع هؤلاء الخائبين ونتامل في مشاريعهم الخائبه اما في مجال السياسه فهم دائما يتشدقون بانهم يعرفون السياسه اكثر من غيرهم اذا كانوا يقصدون بالسياسه الكذب والاحتيال فهذه بضاعتهم يتشدقون بمعرفه السياسه وهم لا يتجاوزون في الغالب الدعوه الى الديمقراطيه الديمقراطيه الغربيه ولست بصدد ايها الاخوه الحديث عن حكم الديمقراطيه وقد تحدثت عنها في خطب اخرى لكن نقول الا يستحي هؤلاء بالذات في هذا الزمان بالذات في السنوات المتاخره الا يستحي هؤلاء الاذناب من رفع هذا الشعار بعد ان فاحت رائحه النتن من هذه الديمقراطيه انها ديمقراطيه جوفاء ديمقراطيه انتقائيه انظروا ماذا حصل في العراق كيف آلت الامور في العراق هذه ديمقراطيه الديمقراطيه لعبه غربيه لعبه غربيه اذا جاءت الى بلاد الاسلام تحولت الى شيء اخر ان التجارب دلت على فسوق هذه الديمقراطيه نعم انها ديمقراطيه فاسقه خارجه عن جميع الاعراف الانسانيه فضلا عن الاسلاميه واذا كان الولاء للاستعمار الولاء للاستعمار سابقا كان سببا سياسيا يتوارى الذي يتواطأ مع المستعمر في القديم في السابق الان عند الليبراليين والعلمانين المعاصرين لا لا هو مطلب من مطالب النهضه والتغيير وزينه يتدثر بها هؤلاء بدون حياء صرنا ايها الاخوه نرى بعض ابناء جلدتنا يصرح بعضهم بان الاحتلال من قبل القوى صاحبه الثقافه السائده كما يقول لا باس به يصرح بعضهم بان الاحتلال لا باس به وهو امرا واقع ويخونون ويجرمون الذي يقاوم الاحتلال كيف تفهم هذا كيف نفهم ايها الاخوه هذا الامر هم يقولون انهم مسلمون هويتهم اسلاميه فلا بد ان يبرروا هذه العماله فياتون باشياء وكذب وافتراءات وتامل في وصف الله لهم قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم هذه الايه جاءت بعد ايه النهي عن تولي اليهود والنصارى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم حتى قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائر فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين هؤلاء هذا مشروعهم اما مشروعهم الاقتصادي الذي يبشرون به فستجد ان النظام الراسمالي الغربي البشع بكل طغيانه ونفعيته هو خيارهم الوحيد يزعمون انه لا يمكن ان يقوم نظام اقتصادي ناجح الا بان نخطو على نفس الطريق الذي يسير عليه الغرب الذي دمر اقتصاد العالم بهذا الربا واتباع الربا من المخالفات العظيمه التي تسحق الناس من اجل فئه تنعم بالخيرات وشعوب تموت جوعا يقولون لا يمكن ان نندمج مع الاقتصاد العالمي ومع المنظومه العالميه التجاريه الدوليه الا باستخدام الفلسفه الراسماليه يعني في كل شيء يريدون ان يجعلوه من هؤلاء قبله لهم واذا دعوا الى الشريعه لتصلح لهم دنياهم دنياهم قبل اخرتهم ما كان جوابهم الا ان قالوا كما قال قوم شعيب لشعيب عليه الصلاه والسلام اسمعوا ماذا قال شعيب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 تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد انه المنطق العلماني وما دخل الدين في الاقتصاد المساله تتكرر فنسال الله تبارك وتعالى ان يكفي المسلمين ومجتمعات المسلمين شر هؤلاء الاذناب شر العلمانيين شر الليبراليين وان يرد كيدهم في نحورهم اللهم احفظ بلاد الاسلام منهم انك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في بعض البلدان العربيه ترون وتسمعون الصراع وقد بلغ ذروته في بعض البلدان هذا الصراع هو كما سمعتم صراع بين الطائفتين بين الاقليه المتنفذه وفي بعض البلدان سابقا وبين قوه المسلمين المسلمون كلهم يريدون شرع الله سبحانه وتعالى حتى لو اختلفت مستوياتهم في التدين حتى لو اختلفت مستوياتهم في الاخلاق شرع الله لا يوجد مسلم لا يحب شرع الله لانه يعلم ان الله الذي دبر له الرزق وخلقه من العدم هو اعلم به سبحانه وتعالى اذا شرع له الشريعه اما طائفه الاخرى فمشروعهم كما سمعتم مشروع غربي بحت في السياسه في الاقتصاد ولناخذ مثالا اخر ما قصتهم مع المراه هم يعلمون ان نصف المجتمع نساء وان النساء لهن ثقل بلا شك فيرفعون شعارات دائما يستخفون بها بعض العقول سواء كانت عقول نساء او رجال مشروعهم بالنسبه للمراه والمراه عندهم هي ام المعارك فهو مشروع لا ينتهي لن ينتهي حتى يروا نساء المسلمين نساء المؤمنين مبتذلات كما هو الحال في البلاد الغربيه والموضوع هذا يطول امراه تربي الاجيال في البيت من قبل صلاه الفجر تستيقظ وتوقظ ابنائها وبناتها ليصلوا ثم تعد لهم الطعام ثم تجهز لهم الملابس ثم تتابعهم ثم تنتظرهم بالطعام ثم ثم ثم, ثم هذه امراه عاطلة اسمها عند هؤلاء عاطلة تخرج المراه من بيتها لتربي دجاجا في حظيره يسمونها امراه عامله تخلف والله العظيم انه تخلف يعني المراه اذا اخذت 1000 ريال او 2000 ريال او 1000 جنيه او 2000 جنيه او 1000 دولار وخرجت من بيتها لتلقي الحب للدجاج مع الرجال في حظائر تبيع الدجاج هذه مربيه هذه عامله والمراه في بيتها تجاهد في سبيل الله يسمونها عاطلة هذه امراه عاطلة البطاله عندنا اكثرها في النساء سبحان الله كان المراه في بيتها ليست عامله هذا الامر ايها الاخوه يجب ان ننسخه من عقولنا لا تنطلعي علينا مثل هذه الالعاب مشروع هؤلاء مشروع فاشل لانه يصادم الفطره فضلا عن مصادمته للشريعه نعم ايها الاخوه في كل مره سياتون بقضيه تاره عمل المراه تاره ظلم المراه تاره بطاله المراه تاره حقوق المراه تاره مشاركه المراه في كل شيء في الفن في الرياضه في كل شيء يسجن بها في كل شيء وكان شريعه الله عز وجل لم تتحدث عن المراه هل يظن هؤلاء السفهاء في طول العالم العربي الاسلامي وعرضه هل يظنون ان فريق الايمان وفصاطه العفه والمروءه سيسكت لا والله لن يسكت المسلمون مهما ضعف تدينهم ومهما حصل عندهم من التقصير لن يسكتوا على هذا المشروع لا والله شعار اهل الاسلام الذين هم الاصل وهم الاكثريه في البلدان الاسلاميه والعربيه الاصل ان يقول كل واحد منهم اصون عرضي بمالي عرضي اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال المعركه ايها الاخوه سجال والذي لا يعرف طبيعه هذه المعركه ربما لا يستطيع تفسير بعض الاشياء التي تحصل في بعض البلدان والعاقبه ايها الاخوه ثقوا العاقبه للمتقين الله عز وجل قال والعاقبه للمتقين وقال سبحانه وتعالى ولا يحيط المكر السيء الا باهله هذه الامه بعلماءها ومسلميها الصادقين لن يتركوا هذا الورم يتنامى بينهم والله تبارك وتعالى قال بعد ايه الحجاب بعد ايه الحجاب في سوره الاحزاب وتاملوا ايها الاخوه هذه الايه قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال بعدها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنُغرينك بهم يعني لنُسلِّطنك يا محمد وأصحابك عليهم لنُغرينك بهم حتى يصيروا فلولا لنُغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا اقرا ما قاله ابن كثير تعليقا على هذه الايه ستجدون ان الامر يتكرر نسال الله تبارك وتعالى ان يرد كيد هؤلاء في نحورهم وان يكفي المسلمين شرورهم انه على كل شيء قدير اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مباركا نافعا غير ضار انك على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين